أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال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 المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجنت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تُلِيت عليهم آياته زادتهم إيمانه وعلي ربهم يتوكنون الذين يقيمون الصلاة و رزقناهم ينفقون.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 يجادئونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 ويمدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم يحذ يغشئكم نعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ما اللي يطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان والذي يربط على قلوبكم ما به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا وعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله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 ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتم فهو خير لكم وان تعودون عدو وان تعودون عدو لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين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 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون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 فَأَوَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْلُونَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخْلُونَ أَمَانَاتِكُمْ وأنتم تعلمون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 وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُثْبِتُونَكَ أَوْ يَقْتُلُونَكَ أَوْ يُخْرِجُونَكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لَئِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنظِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 من الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أن مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ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 إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ يلتقيتم في أعينكم قليله ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمره ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لكم الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَاعِقٍ بَرَعِهِ وَقَالَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فدعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون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 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَ النَّذِيرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِن انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 وأنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيهِ مَا أَخَذْتُمْ عذاباً عظيماً فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طِيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِمَنْ فِي أَيْدِي كُم مِنَ الْأَسْرَأِيْعَ لَعَلَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرٌ يُعْتِكُمْ خَيْرًا يُعْتِكُمْ خَيْرًا مِمْ أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَالُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَنِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَ والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجرون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 بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم